وما أ ر س ل ن ا من رسول إ ل ا ليطاع ب إ ذ ن الله ولو أ ن ه م اذ ظلموا أ ن انفسهم جاءوك فاستغفروا الله, فاستغفر الله الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك احكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد و في أ ن ف س ه م حرجا ا ثم ل موسوعه ت ل ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ا ا كتبنا عليهم أ ن اقتلوا انفسكم أ و اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه إ ل ا قليل منهم ولو أ ن و ا خيرا لهم و أ ش د تثبيتا موسوعه م ص ر ا ب م س ت ق ي م ل و م ا ل ا س ل م ي ه أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم فأولئك اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين أنعم الله علي و ا ل ص د موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا و ك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين آ م ن و ا خذوا عذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وَإِنْ ا منكم لمن لا يبطئن فان أ ص اصابتكم ب ت ك م م ي ب ة فإن أ ص مصيبه م ص ي ب قال قد أ ن ع م الله علي إ ذ لم أ ك ن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولا ل ي ق ل ا انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم ف أ ف و ز فوزا عظيما من يقاتل في سبيل الله الذين يششون ا ل ح ي ا ة الدنيا ب ا ل آ خ ر ة ومن يقاتل في بسبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمسلمين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 واجعل لنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا الذين آ م ن و ا يقاتلون في سبيل الله ان كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان انك وفي الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا أ ي د ي ك م واقيموا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه قيل لهم كفوا أ ي د ي ك م واقيموا الصلاه ص ل ا واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال إ ذ ا ف ي ق م منهم إ ذ ا ف ر ي ق م ن ه م يخشون الناس ك خ ش ي ة الله أ و أ ش د خ ش ي ة وقالوا ربنا ل م ا ك ت ب ت علينا القتال لولا اخرتنا الى أ ج ل قريب م ت ا عد الدنيا قليل و ا ل آ خ ر ة خير لمن اتقى أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في ب ر و ج م ش ي د ن ان تصبهم ح س ن ة يقول و هذه من عند الله و إ ن تصبهم سيئه ة ي ق و و ل قل كل من م عند الله فمال ه ا أ و ل ا ء القوم لا يكادون يفقه و ن ح د اسم ا أصابك م ن ح س ن الجزء ا ل ل ه وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى ب ا ل ل ه شركه دعويه ا ي ر ربحيه ا ل ع ظ ي م